مرقد جعفر يوم ما كانوا راجعين من غزوه تبوك وجوزها كان هو اللي حامل الرايه اتقطع هناك مراته متوضبه ومتجهزه ومنظفه البيت وملبسه اولادها عشان لما ابوهم يجي يلاقي اولاده شكلهم جميل وجعفر ومستنيه جعفر الباب يخبط كل الرجاله رجعت للستات بتاعتها الباب يخبط تجري على الباب جوزها داخل هيشوف اولاده وخلاص وجوزها يرجع لها وحشها وعشا واولاده وحشهم ابوهم تفتح الباب تلاقي رسول الله في وشها تبص بس المفروض كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل النبي عليه السلام ياخذ اولاد جعفر يقعد يبص فيهم ويقعد يشم فيهم عليه الصلاه من كتر وحبهم وانا إليها زوجها جوزك مات جوزك مات يا اسماء بنت عميه تستحملي وجادوا باموالهم وانفسهم انا عايز اقول لكم ضحوا قد ايه انا عايز اقول لكم احساس حبنا من جحش البنت الشابه الصغيره اللي ما كانتش 20 سنه ومصحب جوزها اعطر واجمل وانور شباب مكه فكيت المجالس مصحب داخل في احد ماسك الرايه يتقطع جوز رجع لها اشلاء جوز رجع لها طب سيوف و و ابوها يموت, يموت. تسترجع هو ما تعرف ان جولز ما تقدرش تستحمل نحت وول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الزوجه من زوجته لبمكان انا عايز اقول لكم يعني جهادهم اموالهم وانفسهم والذين آووا وقت ما كان ايواهم للمهاجرين معناه انهم ما يحاربوا الدنيا كلها ونصروا ليه يخليني اضحي برقبتي كل ده عشان لهم مغفره يا شباب يا امه محمد ثمن الجنه مش رخيص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 كنا الحمد لله انما في ناس بتقول يا ريتني يا ليتني قدمت لحياتي لي مش عايزك تقولها مش عايز تيجي اللحظه وتقول فيها يا ريتني يا جماعه زي ما اتجنن لا تمام البحصيه لا هتدفعوا هتدفعوا لقصه ربنا هتدفعوا في القبر لما تلاقي باب الجنه اتفتح واتقفل ثاني هذا كان مقامك في الجنه لو كنت اطعت الله هتقول يا ريتني بس بعد ايه هتقول يا ريتني لما تلاقي الناس واقفه على حوض النبي بتشرب وتتطول عطش هتقول يا ريتني لما تلاقي اهل الجنه واهل النار بيتفرقوا دول رايحين الجنه ودول رايحين النار دول رايحين الفردوس الاعلى يا ريتني يا ليتني كنت معاكم يا ريتني كنت معاكم اللي بتشربوا من ايد النبي يا ريتني كنت معاكم يا اللي على منبر النور يا ريتني كنت معاكم يا اللي بتنظروا الله يا ريتني كنت معاكم يا اللي طالعين الفردوس الاعلى يا الله يا ريتني كنت معاكم يا اللي صليتوا وصمتتوا وقمتوا وطبتوا واجتهدتوا يا ليتني كنت معاكم فافوز فوزا عظيما ايه الثمن الثمن عمرك الثمن مش ركعتين الثمن مش قماش غطيتي بيه وشك وراسك لا الثمن عمرك وجهدك وقلبك الثمن حياتك الثمن عقلك وفكرك وطموحك وهدفك في الحياة ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه هو الثمن ربنا ما يقبلش من اقل من كده انت كلك على بعضك هو الثمن قل ان كان اباؤكم ابويا ابويا حبيبي ازوجتي اللي انا شايل اسمه وابنائكم اولاد اللي انا همتد في الحياه من بعد من بعد باسمهم وإخوانكم اخويا اللي لما باقع على الارض بقول اخ لان اخويا اللي بيسندني وازواجكم مراتي, مراتي بعد احب مراتي وامي وازواجكم واخوه و... وأزواجكم. وعشيرتكم قومي ازواجي عائلتي نسبي وتجارة و كل ان كان ابائكم وابناءكم واخوانكم وازواجكم وعشيراتكم واموال انقتربتموها مش فلوس مليون جنيه ورثتهم ده فلوس جمعتها شيلن ورشيلن وجني ورجني تعبك وعرقك وتجاره تخشون كسبها فلوس رايحه جايه لو سبتها اتحرق في السوق ومساكن ترضونها 50 سنه في الخليج قاعده لم فلوس وجبت بنات بيت البيت اللي بناته بشع عمري احب اليكم من الله فتربصوا الثمن ان ربنا يبقى اغلى عندك حياتك الثمن اللي ما في حياتك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 ويا أمي يا رب تكوني فهمتيني يا حبيبتي يا صغننه يا اللي لسه داخله اعدادي يا مدموذيه صغيره يا رب تكوني فهمتيني حبيب قلبي يا حبيب قلبي يا شاب من شباب امه محمد يا شباب الامه اللي الدنيا كلها بتحاربها دلوقتي يا شباب الامه اللي المفروض حياتها كلها عشان تدخل الجنه يا رب تكونو فهمتوا انا عايز اقول ايه يا جماعه يا رب اهدنا يا رب اللهم انر بصائرنا اللهم فهمنا ربي زدنا علما رب زدنا فهما ربي زدنا, فهم. رب زدنا عزما اللهم انر كل بنور الايمان اللهم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 وجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنه هي دارنا يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب عليك. وجزاكم الله خير في السوء نحترج سيتوبتي طولت جيا بليل الغمرا ايش فازن طابندك اكيد اكيد في أكي ربك ترى بس انت cur <laughs>